تعامله صلى الله عليه وسلم مع معارضيه وعملاء اليهود في المدينة يجتمع الشمل يصل زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني وزوجته وابنه أسامة وتصل رقية وأم كلثوم وفاطمة وسودة فيبني صلى الله عليه وسلم لهن غرفا صغيرة متواضعة ثم يغادر بيت أبي أيوب ويسكن معهن وذات يوم يعلم صلى الله عليه وسلم بمرض حبيبه سعد بن عبادة فيأخذه قلبه إليه وفي الطريق يمر بمجلس فيه وثنيون ومسلمون ويهود وبينهم وثني اسمه عبد الله بن سلول رجل حاقد بدأ منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالالتصاق بيهود يفكر معهم يحقد معهم يشتم معهم أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم بتواضع على حمار يردف خلفه حفيده بالتبني الطفل الأسود أسامة غلت جاهلية بن سلول وعلت من حوافر الدابة عجاجة غبار خفيفة فأخذ ثوبه ولفه على أنفه ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة متجاهلا أنه قائد الدولة وقال لا تغبروا علينا سلم صلى الله عليه وسلم ووقف ثم نزل وتلطف بالحديث معهم وكأنه في مكة دعاهم إلى الله عز وجل وقرأ القرآن، وابن سلول يكاد ينفجر من الغيظ، بل بوقاحة أشد من الأولى، فقال مستخفا برسول الله، أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك. فمن جاءك فقصص عليه. فأخرسه أنصاري شجاع وشاعر مشهور اسمه عبد الله بن رواحة. قال: بلا يا رسول الله. فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فعارضه الوثنيون وانضم لهم يهود فغضب الأنصار وردوا حتى كادوا أن يرفعوا السلاح هنا قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة القادة الذين يحبون احتواء شعوبهم بكل أطيافهم واختلافاتهم قدم صلى الله عليه وسلم درسا للقادة الذين يدمرون مصداقيتهم في انحيازهم لم يجعل صلى الله عليه وسلم من نفسه طرفا في الشجار ارتفع عنه وعن غباره فالذي أقنع الناس وهو مطارد قادر على أن يقنعهم وهو قائد كل الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه ظل يخفضهم يهدئ ثورتهم بطيب الكلام حتى سكتوا ثم ركب دابته وانطلق نحو صاحبه ولما دخل عليه سلم وجلس ودعا له وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض مسحه بيمينه وقال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي إشف شفاء لا يغادر سقما ثم خاطب سعدا بصفته قائد الخزرج وصاحب بيعة العقبة عنهم فقال أيا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ فكان جواب سعد موافقا لسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع عملاء اليهود وكهوف مؤامراتهم،